نما قبري مسجد الرقبات قبض إجراء جراني صحابة إساني اتهما أكملت أنثني اللهم لا تجعل قبري وثنًا لعن الله قوما اتخذوا قبور أمنبيائهم عيدًا أكنج الأنججو يا رب قبري تي ثابط قبر مُنقول سوطة قبري انبيوتاي دقلت اتبات ربها ابار جلني رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبتا عالم نقول من القيم جلني مؤقج له رسول ربي وانت اقنا جلنيف اقا قبري إسانمني اي دقلت اتهياني في اقنا من قبري إسانتبهيتني انسالاني في خجلو برادبت ججو رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمان صلاته لا ياد بائق ابن يروه لكم سنت ودماء قصد تلك من اتهماته أقل بين نسان هنجفته بهو إسان أربطقت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نمان صلاته رسولتي أبو بكر نمان صلاته إمامته جلنين أحكم بخاري مسلم ودي السنت رسول ربي او دوگر اخران هنديم رسول ربي صلى الله عليه وسلم او هند اين دويا سدي دورا ربي کي سن اتذني تولاجرني تو كون کي سن كن دون ربي اس اتذني تولت رسول ربي صلى الله عليه وسلم إمام النواوين اكجدو حديثا كنا کي ساون چرغنو رب ربي رامرتم بداته رارغن جين ربيتي لني ثل وجت ربنا ارارم ربي الرحمه انا ابو دجني ربي كجيرو دجدان رسول ربي صلى الله عليه وسلم ويال لما يوهفو بوداف سيكو ايتي ايتي لجسدا ديبن نما لما جدوتي كور كي كورر كيتاني والين ديمان هالوئي تيساني لفر هر لبين اتهماته إرّا يو إيسان رفنو أبو بكر نفس الدّيق نمان صلاته جرّا أبو بكر رسول ربي لفوه بتي جنّان وهدوبت ديب او بربادي رسول ربي لكن ديب إني باقو متيتا إجتشا إشاراء اتقلان بتاع أبو بكر تاعني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقفت صلاةً عمر بن خطاب نمان صلاته رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسلم توني اللي ربي اللي أبي بكر مليهن ددا نمني براه سلاة ونيهن قبو فجدوا سنحا ديثن العفادة وياً أحدا يوكاني ويتاتاقة هي جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أدوهندو اندر وياهتو قجتول رسولة الابين همات ورانا أساما قبقاهي ديمون آف قهيه رسول ربي لبين اتهماتين إسان لقبه وران نساماك ديماجر كراد الشعيم دينا رفه رسول ربي صلى الله عليه وسلم حلقا إثنين أقسمت بلن لبين إساني اتهماتي حقاد أتقلاها نت يروف اجربه رسول ربي صلى الله عليه وسلم بينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم سثري جردو يخاني قادو برتى إساني كهتف برتى إساني فر بر راسقاني نمالاً يو إساني نمالاً ونام نصف في عبطة أبي بكر يدور عبطة رسول ربي نسي قتل أكفتى ولجهني سفّر عبطة وإساني تفي أبي بكر يندوبان صلفوا إساني سيو أرجع أنا ثمن مالك رضي الله عنه أكجره قولي رسول ربي جاههتن اك ورقات افتي يديه ينما رسول ربي اربو كنن واي قد تنمنا كجن سودان يديه امام النووين اك يدرم اك رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتتيني رسول ربي ايدنا صحابه اساني فين اكنا يدن وانما ما جمعت شيء ثملة وانها في هنجره منامك الجاري كمن أرجو منامك إسات ثملة وانك كنها نمني رسول ربي أرجيت من جنان كرسول ربي صلى الله عليه وسلم بيفتن رسول ربي إبي الرافيع جك كسي مرت نو قرمو من إساني دتش إهاجة إسات تدبر نمني مرت نو أبو بكر الصديق اللي رسول ربي لأيه هي مجافته مَيَّ رَسُولَ رَبِّي غَرَّ غَرَّ الْمَدِينَةِ وَرُكَبَا أَجِدَكَ حَيَّ مَنْ أَغْدَى جِئْنِي رَسُولَ رَبِّي حَيَّ مَغْدَانِيث أَجِمْبُدَ رَسُولَ رَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَان إِسَانْتَهَن دَرْسِتَ أَنْتَ تِبَرَنَا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ